جدة كده أهل بحر غناء الدكتور عباد الجوهر كلمات وسيم باسعد الحان علي عويس حصريا على ألف ألف أف ام نائب دكتور عباد الجوهر، كلمات وسين باسات، الحان علي عويس، حصرياً على ألف ألف. الف